عليك ان تذكر الله عز وجل تكثر من قراءه القران تلهث بذكر الله عز وجل واذا لم تشتغل بذكر الله عز وجل اشغلك الشيطان بالقيل والقال والغيبه والنميمه وكذا وكذا وكذا عليك ان تشتغل بعيوبك وتصلح نفسك ثم بعد ذلك تصبح فلان وفلان وفلان بالنصيحه الطيبه وهكذا تتذكر اذا اردت ان تتجنب الغيبه تتذكر عقوبه المخطاب كانه هذه الصوره كانه ياكل لحم اخيه وهو ميت وايضا ياتي يوم القيامه الذي يقتاب الناس وله اظفار من نحاس يخمش وجهه وصدره فلا بد ايها الاخوه ان نحذر من هذا الذنب العظيم فنسال الله عز وجل ان يحفظنا من افات اللسان بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين